فإن صلحت لي فبها وإلا أردها عليك فإذا أذن المغرب وأنا لم أردها عليك فقد لزم البيع كالخيار والأجل الأجل مثلا يقول أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف على أني لا أسلمك القيمة إلا في اليوم العاشر من رجب أنا ما عندي شيء الآن أريد أن أجمع فأمهلني عشرة الأيام هذه من أجل أن أجمع الدراهم هذا شرط ولازم. والرهن قال البائع مثلا أنا أسلمك أبيعك السيارة هذه بعشرة آلاف على ما قلت العشرة قد في عشرة رجل لكني أرهن السيارة أخشى أن تأخذ السيارة ولا تسلمني القيمة أو تعطيني رهنا آخر أرض ولا بيت ولا كذا رهن اشترط البائع على المشتري الرهن والضمين يقول أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف على شرط ان يكفلك فلان اذا ما سلمت خلال عشرة ايام يسلم هو فهذا شرط صحيح لازم لان من اشترطه له فيه مصلحه وليس هو من مقتضى العقد وانما هو من مصلحه احد المتعاقدين يعني ان ذكر لزم وان لم يذكر فلا يلزم بخلاف ما هو من مقتضى العقد سواء ذكر او لم يذكر لا فائده فيه لانه لازم لازم ذكر او لم يذكر لانه من مقتضى العقد من مصلحه المتعاقدين يلزم متى اذا ذكر ولا يلزم اذا لم يذكر نعم الثالث وقال سنذكره لانه ورد الشرع به نذكره في مواضعه يعني ياتي في مواضعه الشرط الصحيح سياتي نعم الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان احدهما ما لم يبنى ما لم يبنى على التغليب والسراية كشرط ألا لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يسلم ولا, يسلم ولا, يعتق, ولا يعتق وإن أعتقى وإن أعتقى فالولاء له أو متى نفق المذيع وإلا رده أو أو إن خسر فيه فعل البائع فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما ارادت شراء ذريره فاشترطت أهلها فاشترط أهلها ولاؤها اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط متفق عليه النوع الثالث لأنه قال اربعه اضرب هذا الثالث ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى العقد التملك وهذا ينافيه يقول ابيعك هذه الدار على شرط ان لا تبيعها ابدا نقول هذا هنا في مقتضى التملك لان الاصل في التملك ان المالك يتصرف في ملكه ابيعك هذه الدار على اني اعرضها فإن أتت لي بمكسب فبها وإلا أردها عليك أو يقول أشتري منك هذه البضاعة نحن في أول الموسم أشتري منك هذه البضاعة فإن صرفتها في الموسم فبها ونعمت وإلا بعد الموسم أردها عليك وقل لا هذا ينافي العقد هذه كلها شروط تنافي العقد يقول أبيعها أشتري منك هذه الدار على اني إن كسبت فيها مئة ألف لا رددتها عليك نقول لا هذا ينافي أصل العقد فيه التملك والتملك كنت ملك كامل أنت تصرف في ملكك ربحت أو خسرت ونحو ذلك أبيعك هذه الدار على شرط أن لا تتصرف فيها لا ببيع ولا بإجارة وإنما تبقى ملكك ولا تسكنها أنا أبيعك إياها لكن على شرط أن لا يسكن فيها أحد لأنها تطل على بيتي مثلا فأنا أبيعك إياها بكذا لكن لا تسكنها ولا تؤجرها هل يصح هذا؟ لا هذا ينافي مقتضى العقد والدليل على هذا ان بريرة رضي الله عنها كانت امه مملوكة فجاءت الى عائشة رضي الله عنها فقالت اني كاتبت اهلي على وزن كذا وكذا نوات من ذهب فأعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها رحمة ببريرة قالت إن شاء أهلك نقدت لهم المبلغ لأعتقك فذهبت بريرة فرحة بهذا أنها ستعتق من الآن بفضل الله ثم بعائشه رضي الله عنها فقال اهلها لا باس اذا اعطتنا عائشه القيمه بشرط ان يكون الولا لنا ولاؤك لنا فما هو الشرط الباطل هذا شرط الولا من هو المعتق عائشه رضي الله عنها واولئك باعوا ما اعتقوا لو كان على سبيل المكاتبه نعم يكون لهم الولاء لكن عائشه قالت انقد لهم الثمن كامل الان ويكون الولاء لي وهذا هو الاصل اهل بريره قالوا لا تنقد عائشه الثمن ويكون الولاء لنا فعادت بريره حزينه الى عائشه رضي الله عنها وقالت أذى أهلي إلا أن يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع فالتفتت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قالت هذه بريرة جاءتني وقالت كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا واشترط أهلها الولاء لهم فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اشتريها واعتقها فإنما الولاء لمن اعتق ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطبهم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فلا ف... فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله احق كتاب فهو باطل وان كان مئة شرط وامر عائشة بان تشتريها وتعتقها وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبته والولاء لمن أعتق الذي يعتق الجارية أو الرقيق يكون الولاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط الباطل والعقد صحيح دعم. وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه فسد الشرط وجب رد ما في, مقابل ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا وهل يفسد البيع فيه أو يبطل الشرط فقط يقول فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة يعني البيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر شرع عائشة ولم يكن باطلا وإنما ابطل الشرط الذي ليس في كتاب الله إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا يعني القول بفساد البيع مبني على تحليل تعليل فقط والقول بصحة البيع مبني على دليل ما هذا التعليل قال؟ لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته ما هو؟ يعني كأن أهل بريره باعوها بعشرة على أساس إن الولاء لهم ولو علموا أن الولاء ليس لهم ما باعوها إلا بإثني عشر باعوها بتخفيض من اجل ان الولاء لهم قال ما دام انها انفعت على البائع مصلحه فكيف تستدرك ما تستدرك الا بمعرفه مقدارها ومعرفه مقدار هذه المنفعه مجهوله اهل بريره يقولون نحن خفضنا خمسة آلاف من أجل الولاء، غيرهم يقول لا هي تباع والولا لكم بعشرة، تباع والولا لغيركم باثني عشر، فيحصل خلاف هل منفعة الولا هذه تقدر بألفين أو بخمسة آلاف؟ والبائع فاتت عليه هذه المنفعة ويحتاج الى ان يعوض عنها. وإذا عوض عنها صار خلاف ما مقدار هذا التعويض فلذا قالوا في رواية الثانية أن البيع كله فاسد لأنه يترتب عليه جهالة بمقدار تعويض هذه المنفعه التي فاتت على البايع يحتمل أن لا يصح والنبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق نعم ليكفي فيصير الثمن ومجمع نقف على النوع الثاني لأن الشرط الثالث الثالث نوعان ذهب واحد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد النوع الثاني أن يشترط أن يعتقه والله أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل بعت, لي بعت سيارة بقيمة مؤجلة على دفعتين ولم نكتب ورقة والسيارة ما زالت باسمي لكن هذا الشخص لم يستطع دفع المبلغ فهل يصح مطالبتي بارجاع السيارة مع اجره استخدامها في فترة بقائها معه لا هذا لا يصح لان البيع تم ولا ينقلب البيع الى اجارة وانما من حقك ان تطالبه بالقيمة التي في ذمته وصاحب الحق يطالب بحقه واما ان تبطل البيع لا لان لك في ذمته دراهن تطالبه بها ومن حقك ان تطالب بحبسه حتى يسدد واما ان تبطل البيع فلا البيع صحيح يقول السائل اعمل في تجارة العطور وادوات الزينة ولكن لا اعلم هل تستعملها النساء في البيت ام خارج البيت فهل علي وزر في ذلك ما دامت مباح استعمالها للمرأة في بيتها ومع زوجها فلا اسم عليك في بيعها لا اسم عليك لان المرأة لا يجوز له أن يبيع ما يعلم أنه يستعمل في الحرام أما إذا كان هذا الشيء يستعمل في الحلال وقد يستعمل في الحرام ولا تعلم أنت عن ذلك فليس عليك شيء مثل جاءك شخص واشترى منك عنب ليأكله هو وأهله آخر اشترى منك عنب وأنت لا تعلم ماذا سيعمل به ثالث اشترى منك عنب وأنت تعلم أنه سيعصره خمرا بالنسبة للاول لا غبار عليه بالنسبة للثاني عصره خمرا مثل الثالث لكن أنت لا تعلم فلا اسمع عليك لأنك لا تدري بالنسبة للثالث تدري أنت أن هذا الرجل شرير وهو يشتري العنب من السوق ويجمعه ويعمل منه خمر يحرم عليك أن تبيع عليه فشيء يستعمل في الحرام لا يجوز للبائع ان يبيعه مثل آلات اللهو التي لا تستعمل إلا في الحرام لا يجوز أن يبيعها مثل مثلا أشياء مشروبات محرمة كالخمر ونحوه هذه يحرم على المسلم أن يبيعها أما أشياء قد تستعمل في الحلال وقد تستعمل في الحرام وأنت لا تدري ماذا يستعملها فالعصر الإباحة السالد تعلم أنه يستعملها في الحرام فيحرم عليك أن تبيع عليه يقول السائل شخص سئل عن شيء فقد فحلف يمينا أنه غير موجود معه وبعد قليل بينه لنا وقال أنني حلفت أنه ليس موجود قبل ساعة فهل عليه شيء؟ اليمين إذا حلف الإنسان على شيء يعلم كذب نفسه في قطع محق من حقه هذا محرم وهي اليمين الغموس حلف على شيء على سبيل التورية فليس في هذا كفاره ولا اسم قال مع مثلا يريد منه شيء ما فقال هذا ليس عندي أو ليس معي وهو يريد الآن يعني ليس معي قد يكون موجود في بيته فحلف أنه ليس معي يريد ليس معي الآن في جيبي فهذا ما يوزمه شيء لأنه ورى وتخلص من صاحبه بالتورية حلف الا يفعل شيئا ثم فعله او حلف ان يفعل شيئا ثم لم يفعله هذا في كفاره اليمين وذلك ان الايمان ثلاثه لغو اليمين وهي التي قال الله جل وعلا عنها لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم تقول عائشه رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله يعني يجري على لسانه اليمين من دون قصد الثاني اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الاسم يتوجه عليه اليمين عند القاضي فيحلف انه ما عنده لزيد شيء لا قليل ولا كثير والحقيقه ان عنده لكنه جحد هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم او في النار وهذه ما تدخلها الكفاره وانما يلزم مع التوبه اعطاء الحق لصاحبه يعني لو حلف عند القاضي بالانكار ثم خرج وقال استغفر الله استغفر الله ما يكفي هذا لأن عنده حق لآدمي فيجب عليها أن يعطي الحق لصاحبه ويستغفر ويغفر الله له أما أن يستغفر وهو مصر على الجحود وإنكار الحق ما ينفعه الثالثة اليمين التي تدخلها الكفارة وهو الذي يحلف أن لا يفعل قال والله مثلا ما أركب سيارة زيت ثم رأى من المصلحان يركب يكفر عن يمينه أو حلف أن يضرب غلامه مثلا فرأى من المصلحة السماح للغلام ولا يضربه فيكفر عن يمينه يعني ال الذي فيه الكفاره هو الشيء المستقبل الذي يحلف عليه أن يفعله أو لا يفعله تقول السائلة امرأة طافت واعتمرت وهي تلبس النقاب اذا كان هذا طوافها طواف العمرة وهي لابست للنقاب جاهلة او ناسية فلا شيء عليها واذا كانت متعمدة تعلم انه ممنوع وتعلمت ذلك فعليها فدية ذلك وهو يطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او شات بالخيار. واما اذا كان هذا الطواف في غير الطواف الواجب للعمرة يعني بعد ما تحللت من عمرتها كررت الطواف فهذا تلبس النقاب وغيرها تغطي وجهها بما تيسر لها والمحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقه لكن يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بأي شيء بثوبها أو بعباءتها أو بجلبابها أو بأي شيء تسدل على وجهها فيحرم عليها أن تبرز وجهها أو شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب فإذا كانت محرمة فلا تغطيه بالنقاب ولا البرقه وإنما تغطيه بأي شيء وإذا كانت غير محرمة فتغطي وجهها بالنقاب أو البرقع أو بغيرهما يقول السائل هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة في خطبة الجمعة لا ترفع اليدان إلا إذا دعا الخطيب في الاستسقاء بل اذا استسقى في خطبه الجمعه الخطيب يرفع يديه ونحن نرفع ايدينا معه واما في غير هذه الحال فلا ترفع الايدي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين